له الحكم وإليه ترجعون ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جعل فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون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 أرض فانظروا كيف بَدَأَ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء ينقدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون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 يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب نليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجيه الله من النار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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِي هَٰذَا لَنُجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَن كانت كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أُنجي رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن, وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ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 وصلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كثب الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات ولا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى من لجيءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين يَوْمَ يَغْشِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البذل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفرون ومن أظلم ممن افتني على الله كذبا أَوْ كذب بالحق لما جيه أَلَيْسَ في جهنم ممثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألف لامين